Thank you. بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي إن كانت شكوى تداوي مهجتي قلبي تساوره الهمو توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي يا قلب إن أتيتك ناصحا فاربأ بنفسك أن تقود كمحنتي إن الغريب سقته أيام لساء كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي قد كان نومي هنيئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامتي من غير هم بالزمان وكر به من غير تسهاد يشد أنا في ابتسامتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طربا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي واليوم اليوم دم عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت صبري في الشدائد قوتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما صبري في الشدائد قوتي, قوتي.